غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي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 وعليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَئِن لَمْ يَأْتِهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَا نُغْرِي بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسالك الناس عن الساعة قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدِرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لعن الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون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 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتِهِمْ ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا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 انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا